الحمد لله الحمد لله جامع الشتات غافر الذلات مقيل العثرات سامع الأصوات، مجيب الدعوات يعلم ما مضى وما حضر وما هو آت تخشع للجبروته الاصوات وتسكب لذاته العبرات يهدي عباده للصالحات قبل الممات ويلهمهم, ويلهمهم استدراك الهفوات من قبل الفوات ويمحو عنهم خطايا الخطوات إلى الخطئات ويهبهم في الدنيا لذة المناجات وفي الأخرى سرور التحيات أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره فهو المرتجى في الرخاء وعند الملمات واشهد الا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيوه وخليله وخيرته من خلقه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الأمة ارسله الله للثقلين كافه بالهدى والبينات فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيِّبين السادات وعلى أزواجه العفيفات الطاهرات وعلى أصحابه الميامين, وعلى أصحابه الميامين أولي المرُوآت وعلى من اتَّبعهم وسار على طريقهم ما أقبل صبح وما ليل فات وسلَّم تسليمًا كثيرا الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله أكبر الله اكبر ولله الحمد الله أكبر عدد ما حج البيت ولبوا الله أكبر عدد ما وقفوا بالمشعر الحرام وعند الجمرات رموا الله أكبر عدد ما طافوا بالبيت الحرام وسعوا الله أكبر عددَ خلقِه ورِضَى نفسِه وزِنَةَ عرشِه ومِدادَ كلماتِه الله أكبرُ كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بُكرةً وأصيلًا أما بعد فأُوصِيكم أيها الحجاج ونفسِي بتقوى الله في السر والعلن والخلوة والجلوة والغضب والرضا فهي زادُ الراجِين ووصيَّةُ الله للأولين والآخرين هي سفينةُ النجاح، وسُلَّمُ الفلاح، ومن يتَّقِ الله يجعل له مخرجًا، ويرزُقه من حيث لا يحتسب فأرُوا الله من أنفُسِكم حجًّا خالِصًا وتوبةً نصوحًا، فإنه ما دعاكم إلى بيتِه إلا ليغفِر لكم، وما استجبتم لدعوتِه إلا ليمحُو خطاياكم فانه لا يخذل من رجاه ولا يرد من دعاه ولا يخيب من امله انكم في حج عباد الله حج ينطق بحرفين اثنين لا ثالث لهما ينطق بحرفين اثنين لا ثالث لهما الحاء والجيم يختصران تلكم الغايه ايما اختصار ففيهما من المناسِك والعبر والعظات والرحمات ما تقر به العيون، وتسكنُ به النفوس، وتسمُ به الأفئدة الحجُّ حرف الحاء ثم الجيم، مغزاه ما بانى لكل فهيم فالحاءُ حلمُ الله في عليائه، والجيمُ جرمُ العبد عند رحيم الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله الله, الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد حجاج بيت الله الحرام لقد صبحكم هذا اليوم عيد مبارك عظيم عيد تعلو فيه التكبيرات وترما فيه الجمرات وتراق فيه دماء الاضحيات هو يوم النحر ويوم الحج الأكبر، الذي يصضح فيه بالتوحيد الخالص لله وابطال كل ما يخدشه من شرك وجاهليه وضلال وأذانٌ من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريءٌ من المشركين ورسوله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بَعَثَنِي أبو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رضي الله عنه في من يؤذِّن يوم النحر بمنا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان رواه البخاري الله أكبر الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرتا واصيلا أيها المسلمون لقد شرع الله لنا في هذا اليوم المبارك ذبح الاضاحي ونحرها اذ هي من افضل اعمال ابن ادم يوم النحر ينحرها المسلمون تقربا إلى الله وزلفى لديه مقرين بأن التقرب بالذبح لا يكون إلا له وحده لا شريك له قل ان صلاتي ونسكي ومحيا يوم ماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا أول المسلمين انها سنه ابينا ابراهيم المؤكده فلا يحسن بمن قدر عليها أن يتركها وذبحها افضل من التصدق بثمنها وتجزئ الشات عن واحد ولا بأس أن يشرك معه أهل بيته وتجزئ البدنه والبقره عن سبعه يشتركون فيها ثم انه يجب على المضحى أن يراعي شروط الاضحيه الثلاثه فاولها ان تبلغ السن المعتبره شرعا وهو خمس سنين وهو خمس سنين في الإبل وسنتان في البقر وسنه كامله في المعز وسته اشهر في الضان والشرط الثاني أن تكون سالمه من العيوب التي نهى عنها الشارع وهي اربعه عيوب العرجاء التي لا تعانق الصحيحة في المشي والمريضه البين مرضها والعوراء البين عورها والعجفاء وهي الهزيله التي لا مخفيها وكلما كانت الاضحيه اكمل في ذاتها وصفاتها فهي أفضل والشرط الثالث ان تقع الاضحيه في الوقت المحدد لها وهو الفراغ من صلاه العيد وينتهي وقتها بغروب اليوم الثالث بعد العيد فصارت الايام اربعه ثم اللي يحسن المضحى ثم يحسن المضحون بالاضاحي فان لها حقا في الرفق واللين وذلك باراحتها وحد السكين قبل ذبحها لتكون انضى لها دون اذى كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الاحسان على كل شيء فإذا قتلتم فاحسنوا القتله وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم إنه الرفق, انه الرفق في اسماء صوره رفق يتدثر به المسلمون وبه يفتخرون رفق يقطعون به مسالك العنف والقسوه والغلظه حتى في ذبح البهيمه العجماء التي لا عقل لها فانها خلق من خلق الله فانها خلق من خلق الله وبما ان ذبحها قربة الى الله فإن القربات لا تصل بالقسوة والعُنف والغله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ثم علموا أن التسمية تجب عند ذبحها لأن الله يقول ولا تأكلوا مما لم يُذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ويُستحبُّ للمضحي أن يأكل منها ويُهدي ويتصدَّق ولا يُعطي الجزار أُجرتَه منها فضحُّوا رحمكم الله واهدُوا وأرُّ الله من أنفُسِكم في هذا اليوم إشارَةِ لكم الشعيرَة تَقَبَّلَ اللَّهُ ضَحَايَاكُمْ وَهَدَايَاكُمْ الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله, الله الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد حُجَّاج بيت الله الحرام في تجمع الحج العظيم يتجلَّى معنى سامٍ من معاني الوحدة والتلاحم والتآلُف وأن الدين الإسلامي يجمع ولا يفرق يؤلف ولا يُنفِّر وأن اختلاف الألسن والألوان والأنساب والأعراف لم يكن قد طُمانِعًا من اجتماع ذويه على صعيد واحد يجأرون لربٍ واحد بهتافٍ واحد ولباس واحد لا فضل لعربيٍ منهم ولا أعجمي ولا أبيض ولا أسود إلا بما يحمله في قلبه من تقوى خالقه لين الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم فالاجتماع على الحق رحمه كله والفرقه شقاء كلها والامه الرابحه هي من تعي ذلك الحمل العظيم فتجعل من اولوياتها تحصيل ما يجمع ونبذ ما يفرق واطر نفسها على قبول اختلاف التنوع بينها وتحمله ما لم يكن اختلافة ضاد يتعذَّرُ الاجتماع معه واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرَّقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألَّف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد حُجَّاج بيت الله الحرام إن نسككم هذا قد اجتمع فيه حرمتان حرمه زمان وحرمه مكان فزمانه شهر حرام ومكانه بلد حرام وفي الحرمتين قوام الامن وفي الحرمتين قوام والاستقرار المفريزين السكينه وطمانينه فزمان النسك وعرصات المشاعر ينبذان كل شعار غير شعار التهليل والتلبية والتكبير وقد رأيتم بأبصاركم وبصائركم وأنتم تؤدون مناسك الحج في عرصات البلد الحرام حاجة الأمة إلى الاستقرار في المجتمعات وما يثمره ذلكم الاستقرار من أمنٍ جسدي ومالي وفكري وغذائي وصحي حيث إن جميع شؤون الحياة مرهونةٌ به وجودًا وعدمًا فلا تمام لطاعةٍ يعتريها خوف، ولا صفاء لعيشٍ تُنَغِصُه فوضى، ولا تقدُّمًا إيجابيًّا وسط الصراع إنه الاستقرار الذي يقابل الشغب والاختلال، وإنه الانتِظام الذي يقابل الفوضى والاستهتار فبالاستقرار يسُدُ الأمن، وبالأمن يُؤدِّي المرء أمر دينه ودنياه بيُسرٍ وسهولة وطُمأنينة بال وإن السعي الهادئ وان السعي الهادئ واجتماع الكلمه الصادقه للافراد والجماعات بالالتفات الى ما يسلم الجماعه له الذي يوصل إلى المبتغى قبل الشوب بالالتفات فإن المتلفتا كثيرا لا يصل سريعا والالتفات لا قيمة له ما دام الاستقرار هو المهيمن على مراحل العمل على مراحل العمل والمسير ولقد صدق الله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين وإن المجتمع الفطن هو ذلككم الذي يغرس في افئده بنيه معنى حيازه الدنيا على حقيقتها دون تلبيس او تزوير أو اغراء بصراعات ليس من بابتها يؤكد ذلكم جليا نبيُّنا صلى الله عليه وسلم في قوله من أصبح آمِنًا في سِربِه معافا في بدنِه عنده قوتُ يومِه فكأنَّما حيزَت له الدنيا بحذافيرها رواه الترمذي والبخاريُّ في الأدب المفرد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله, الله أكبر الله أكبر ولله الحمد حجاج بيت الله الحرام لقد نها الله حجاج بيته العتيق عن الوقوع في الجدال المملقوت حال تلبسهم بنسك الحج العظيم فقال جل شأنه فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج انه توجيه الهي كريم يدرك من خلاله الوعون أن الجدال المقيت ما كان في شيء إلا شانه وما نزع من شيء الا زانه وانه منشا الخصومات وحاضنها وهو معولٌ يهدم ولا يبني، وحصى خذف يفقأ العين، ولا يقتلُ الصيد، لا عاقبة له إلا الانحرافُ عن المسيرة العلمية الواعية، واجتمالُ ضلالٍ ثقافيٍ مروِّع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضلَّ قومٌ بعد هُدًى, ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتُوا الجدل، ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، ما ضربوه لك إلا جدل بل هم قوم خصمون رواه الترمذي إن المسلم الواعي الصادق هو من لا يضيع وقته فيما لا ينفع وإذا جادل, جادل بالحسنى ويدرك جيدا أن الكلمة إذا تكلم بها ملكته وإذا لم يتكلم بها ملكها ثم إن أي جدال تسيطر عليه الحكمة لن يخرج عن دائرة الجدال المحمود وهو ما يعُودُ إلى المجتمعات بالنفع العام والخاص شريطة ألا تكون حكمةً مشوَّشة ينقُضُها قولُ الله جل شأنه أُدعُ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعِظة الحسنة وجادِلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلمُ بمن ضل عن سبيله وهو أعلمُ بالمُهتدين والمُجادِرُ عباد الله لا بد أن يكون أحد ثلاثة إما حكيما أو نزقا أو جاهلا فأما الحكيم فإن الدين شريعته والرأي الحسن سجيَّته وأما النزق فإنه ان تكلَّم عجل وإن حدَّث أخطأ وإن حاور لاسًا وأما الجاهل فإن حدَّثته شانك وإن حاورته لم يرعك ومن هنا تبرز الشخصية الحكيمة التي تفكر بحساب وتعملُ بحساب، وتُلجِمُ الانفِعالَ والحماس، والخُمولَ والاستِكَانَة، بلِجامٍ من عقل وفكر واتِزَانٍ الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله, الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد حُجَّاج بيت الله الحرام، إن من تأمَّل في مناسِك الحج من أجرٍ لمُحسِن النُّسُك وما فيه من جزاء للمُخطئ فيه لا بحق أثر الثواب والعقاب في توازُن المجتمعات والأفراد كما هو في العبادات وأنه لا ينبغي لأي مجتمع مسلم أن يغفُل عن تحقيق ذلك المبدأ العظيم في أوساطه وعلى كافة أحواله في عباداته ومعاملاته وتربيته وفكره وأسرته وبيئته واقتصاده وإعلامه على الذكر والأنثى والشريف والوضيع والغني والفقير كما أنه لن يستقر مجتمعٌ إن حاز إلى أحد شطري هذا المبدأ فوضع ثقله على الثواب دون العقاب والعكس كذلكم فلن يفلح نهجٌ لا يعرف إلا الثواب ولا يسلك إلا مسلك الإرجاء وفي مقابل ذلكم لن ينهض نهجٌ لا يعرف إلا العقاب ولا يسلك الا طريق التنطع والمشاده والغلوه ولاجل ذلك عباد الله وصف الله أمة الإسلام بانها الامه الوسط وما جعلهم خير امه اخرجت للناس الا بتحقيقها مبدا الثواب والعقاب كل بحسبه وهذا هو سر تفضيلها على من سواها من الأمم وكذلك جعلناكم امه وسط لأنها هي وحدها التي تملك هذا التوازن وتمسك به مع الوسط حتى لا يغلب طرف طرف ولا يبغي جانب على جانب حتى لا يغلب طرف طرف ولا يبغي جانب على جانب ولولا هذا المبدأ لتساوى المحسن والمسيء والصادق والكاذب والقاتل والمقتول والله جل وعلا يقول وما يستوي الاعمى والبصير والذين امنوا وعملوا الصالحات وللمسيء قليلا ما تتذكرون الا انه ما عم مبدا الثواب والعقاب مجتمعا الا كان بين ذويه تعظيما للحقوق واتحاد ووئام وسياج لا يخرق وحرز لا ينتهك وما اختل هذا المبدأ في مجتمع ما الا على بعضهم على بعض وكره بعضهم بعضا واضطرب لديهم ميزان حفظ الضرورات الخمس فاختل امنهم على دينهم وانفسهم واموالهم وعقولهم واعراضهم وتماد المخطئ في خطئه وتراجع المحسن عن احسانه فيضيع ميزان الله الذي ارتضاه لنفسه وحض عليه خلقه ليجزى الذين اساءوا بما عملوا ويجزى الذين احسنوا بالحسنى وقد اكد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع فقال إن دماؤكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغتم قالوا نعم قال اللهم اشهد رواه البخاري ومسلم ألا فاتقوا الله حجاج بيت الله واعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم وانه يجب علينا الا نهمل الثواب لان الله جل وعلا يقول ولا تَبْخَسُ الناس أَشِيَاءَهُمْ ويقول صلى الله عليه وسلم من صنع إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ رواهُ أبو داود كما يجب علينا في الوقت نفسه ألا نغُذَّة طرف عن العقاب لأنَّ من أمن العقوبة أساءَ الأدب وأنَّ من لم يستح فسيصنع ما شاء متى شاء وإذا كان الشيء بالشيء يذكر في أمر الثواب فإن الشكر موصولٌ لكل من أسدى إلى الحجاج معروفا في نسكهم خِدمةً لهم، وعونًا وتيسيرًا منذ قُدومهم إلى عرصات البلد الحرام، حتى عودتهم إلى بلادهم سالمين مُتمثِلًا ذلكم المعروف في إمام هذه البلاد المُبارَكة، وولي أمرها خادم الحرمين الشريفين، وفي عضيده ونائبه، ولي عهده، وعموم قطاعاتها خدميه كانت أو امنيه أو تطوعيه فلهم منا جميعا الشكر والثناء والدعاء لهم بان يجعل ما قدموه خدمه لحجاج بيت الله العتيق في موازين اعمالهم يوم يلقون الله فإن من, من لله على عباده عبر العصور فان ممن لله على عباده عبر العصور السالفه ان الله لهذا البيت من يُحسِنُوا وفادته، فتسابقت القبائل والدُول على تقاسُم ذلكم الشرف قوم باستِقايا، وآخرون بالإطعام، وتعاقَبَت على ذلكم الأجيال كلَّما جاءت أمةٌ قامت بحقِّه إلى أن أكرم الله بلادَ الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية بشرف القيام بشؤون وفود بيت الله الحرام، حُجَّاجًا ومُعتَمِرين، وفادةً وسقايه وعماره وانها لتفخر بذلكم ايما فخر قياده وشعبا في كل ما من شانه تسهيل السبل وتهييئه أداء المناسك ناهيكم عن عماره الحرمين الشريفين عن عماره الحرمين الشريفين وتوسيعتهما حينا بعد آخر بصوره فريده ماثره للعيان امام القاصي والداني جعلها الله بلادا امنه مطمئنه محفوظةً بحفظ رب البيت وسائر بلاد المسلمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر والحكمة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة فَاسْتَغْفِرُوهُ وَتُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي كان غَفُورًا رَحِيمًا الحمد لله حمد الشاكرين أحمده سبحانه على نعمه وآلائه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أما بعد فيا حُجَّاج بيت الله الحرام لقد اجتمع لنبينا صلى الله عليه وسلم في حجَّة الوداع أمران عظيمان أولهما إشارة الله له قبل ذلك بدُنُو أجله والتحاقه بالرفيق الأعلى حينما أنزل عليه قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجًا فسبِّح بحمد ربك واستغفِرْه، إنه كان توابًا وقد أكَّد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حجَّة الوداع بقوله أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلِّي لا ألقاكم بعد عامي هذا فكان مما أوصاهم به أن قال لهم وإني تركتُ فيكم ما لن تضِلُّوا بعدي إن اعتصبتم به كتاب الله وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد إنك قد بلغت رسالات ربك وأديت ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد رواه ابن ماجه والبيهقي أما الأمر الآخر في حجة الوداع فهو إتمام الله على نبيه معالم دينه الذي ارتضاه لنفسه، والذي بناه على خمس شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسولُ الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيته الحرام لقد أتمَّ عليه دينه لأن يكون للناس حُجَّة بأنه دين ناقِص، أو أنه غير صالح لكل زمانٍ ومكان، بل هو دينٌ باقٍ خالِد، لا أعدَلَ منه، ولا أسمحَ منه ولا أكمل منه، ولا أقضى لحوائج الناس منه في معاشهم ومعادِهم وقد اتفق أهلُ العلم والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفًا بعرفة حجَّة الوداع يوم الجُمُعة فأنزل الله عليه قولَه اليوم أكملتُ لكم دينكم وأتممتُ عليكم نعمتي، ورضيتُ لكم الإسلام ديناً فاتقوا الله عبادَ الله، واجعلوا هذه الآية نبراسًا لكم فإن هذا الدين كاملٌ لا نقصَ فيه بوجهٍ من الوجوه، فهو دينُ التوحيد والعبادة والسماحة والوحدة والإنصاف والعدل والمساواة وإنه ما شادَّ هذا الدين أحدٌ إلا غلبَه وقد قال سُفيانُ الثوريُّ رحمه الله من ابتدَعَ في الإسلام بدعة يراها حسنةً فقد زعم أن محمدًا خان الرسالة هذا هو الدين الوسطُ عباد الله وأتباعُه هم الأمة الوسطية، فهم وسطٌ بين الغُلُوِّ والجفاء، ووسطٌ بين التكفير والإرجاء، وكذلك جعلناكم أمةً وسطًا لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدًا والوسط هم العدول الخيار، فلم يكن للعدول أن يظلموا، ولم يكن للخيار أن يشينوا، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا حُجَّاجَ بَيْتِ الله الحرام لقد نفرت من مزدة صباح هذا اليوم بقول من خاشعةة متذله مشرعبة اجية مغة الله ضنا وليس السابق اليوم من سبقت به ربته أو سبقت به قدمه وإنما السابق اليوم من سبق به عمله فخل صحجه للله بع تنبيه صل الله عليه وسلم وما كان الله خيب منرجاء ولا ليرد من ساله ودعاه واعلموا رحمكم الله أن المشروع لكم في نسككم بعد هذا ان المشروع لكم في نسككم هذا بعد خروجكم من المزدلفه أن ترموا جمره العقبه وهي الجمره الكبرى أقرب الجمار إلى مكه فترمونها بسبع حصيات لا تبالغون في صغرهم ولا كبرهم تكبرون مع كل حصاه ثم تنحرون هديكم إن كنتم مُتمتِّعين أو قارنين، ثم تحلقون أو تُقصِّرون، والحلق أفضل، فقدَّعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم للمُحلِّقين ثلاثًا، وللمُقَصِّرين واحدًا، وتُحِلُّون من إحرامكم، فيُباحُ لكم كل شيء حرُمَ عليكم بسبب الإحرام، إلا النساء، فإذا طُفتم طوافَ الإفاظة، حلَّ لكم كل شيء حتى النساء، ولا يضُرُّ الحاج ما قدم من أعمال يوم النحر أو أخر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سُئِل عن شيء قُدِّم ولا أُخِّرَ في ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج، متفاقٌ عليه فلله ما أعظم سماحته وتيسيره ورحمته بأمَّته، ولقد صدق الله وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين ثم يبيت الحاج بميناء أيام التشريق وجوبًا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله خُذُوا عنِّي مناسِكَكم متفق عليه فيرمِي الحاج الجمرات الثلاث يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إن لم يكن متعجِّلًا كل جمرةٍ بسبع حصيات يبدَعُ بالصُغراء ثم الوسطى ثم الكُبرى ثم بعد ذلك كله يطوف طوافَ الوداع واذكرُوا الله في أيامٍ معدودات فمن تعجَّل في يومين فلا إثمَ عليه ومن تأخَّر فلا إثمَ عليه لمن اتَّقَى واتقوا الله وعلموا أنكم إليه تُحشرون اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم إن هؤلاء الحجاج عبادك أتوا إلى بيتك من كل فج عميق يرجون رحمتك ويخشون عذابك اللهم فابسُط عليهم رحمتَك، وتقَبَّل منهم حجهم وأجِب سؤلَهم اللهم إنهم وفدوا إليك شُعثًا غُبْرًا، وقد باهيتَ بهم ملائكَتَك اللهم فلا تُخيِّب رجاءَهم، واشمَلهم بعفُوك، وجودِك، وكرمِك، فإنك أرحمُ الراحمين، وأكرمُ الأكرمين اللهم هذا الدُّعاء، ومنك الإجابة، وهذا الجهد، وعليك التكلان وإنك قريب وتُجِيبُ دعوة الداعي إذا دعاك، وإنك يا مولانا تسمعُ كلامنا، وترى مكاننا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا اللهم إنا قد أصبحنا في بيت حرام، وبلد الحرام وشهرٍ حرام، ويومٍ من أفضل الأيام اللهم فاجعلنا فيه من المقبولين، واغفِر لنا ولوالدنا ولإخواننا المسلمين، الأحياء منهم والميِّتين، اللهم آمِنَّا في أوطاننا اللهم آمنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق ولي امرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والاحمال يا حي يا قيوم اللهم اصلح له بطانته يا ذا الجلال والاكرام اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه ووق عذاب النار سبحنا ربنا ر رب العزة ع يصففون وسلام على المرسين وأآخر دعوانا عن الحمد الله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إها إ الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.